ناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افا من الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم فيتقلب بهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراوف رحيم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 يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ كَنْتُهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهًا غَيْرِيِ اثْنَيْنِ انما هو اله واحد فاي ايفرعون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا اف غير الله تتقون